إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا لأنها رياض الجنة التي أمرنا بالحرص عليها إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تدعوكم إلى روضة من رياض الجنة محاضرة الأسبوع, محاضرة الأسبوع. ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي بسم الله الرحمن الرحيم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 التي نظمها مكتب الدعوة والإرشاد بالرياض والتي يقيمت في جامع العمري بحي العزيزية استهل شيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه ببيان منزلة الصبر ومواضع ذكر الصبر في القرآن الكريم فيقول فضيلته أيها المؤمنون حديثنا في هذه الساعة عن موضوع هو في غاية الأهمية إذ أن الله عز وجل لما تحدث عن الصبر ذكره في أكثر من ثمانين موضعا من كتاب الله عز وجل حتى قال الامام احمد تتبعت الصبر في كتاب الله فإذا هو في نحو تسعين موضعا من القرآن ولما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصبر قال وهو يصف من كان رزق الصبر أو من كان تصبر فرزقه الله عز وجل بعد ذلك الصبر لأن الصبر إما أن يكون خلة في العبد قد رزقه الله عز وجل إياها فهو عبد صبور بخلق الله وغرس الله له في هذه الصفة في نفسه وإما أن يكون عبدا لم يكن كذلك ولكن الله عز وجل رزقه أن يتعلم الصبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ومن يتصبر يصبره الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر انظروا الى حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم يا من تدعون ربكم ويامن تتمنون على الله عز وجل الاماني يقول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن اعظم عطاء الله وعن أعظم خير الله وعن أوسع أبواب الله في فضله على عباد الله يقول وما أعطي أحد من الناس ما أعطي أحد كائنا من كان لا من ملوك الارض ولا من عامتهم ولا من رجالهم ولا من نسائهم ولا من أنبيائهم ولا من سائر خلق الله عز وجل يقول وما أعطي أحد عطاء. هذا العطاء هو خير وأوسع من أن يعطى تلك الخصلة الحميدة وهي خصلة الصبر، ولذا كان في الآية التي جعلها الأحبة هنا في هذا الجامع المبارك عنوانا لهذه المحاضرة أن قال الله عز وجل وبشر الصابرين، الوشرة هنا ليست من أحد. من خلق الله وإنما اختص الله عز وجل أن يبشر هؤلاء من هم يا رب أولئك الذين بشرتهم قال وبشر الصابرين الذين ما صفتهم ما حالهم كيف أعرف أني من الصابرين أو لست من الصابرين قال الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون إذا وقع على العبد بلاء وما أكثر البلاء في هذه الدنيا التي قال الله عز وجل عنها لقد خلقنا الإنسان في كبد الله لم يجعل الدنيا دار جزاء ابدا وإنما جعلها دار عمل فهذه الدنيا لا في نعمائها ولا في ضرائها لا في غناها ولا في فقرها لا في مرضها ولا في صحتها لا في كل أحوالها ليست هي موطنا ابدا لجزاء الرب سبحانه وتعالى وإنما الجزاء أيها الكرام في دار أخرى خصها الرب سبحانه وتعالى لتكون لنا لاهل الإيمان نعمة، وتكون لغيرهم كما ذكر الله عز وجل وعيداً فيا أيها المبارك تأمل إن أردت أن تكون من أهل الإيمان وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون حينما تقع المصيبة مات ابن مات حبيب مال فقدته بعد لأي في جمعه صحه صحة كنت تتمتع بها مدة طويلة من الزمن وقع عليك حادث سياره لا قدر الله فبعد أن كنت تمشي أصبحت تحمل بعد أن كنت تتحدث بلسانك أصبحت لا تستطيع أن تتكلم إلا بحركات جوارحك بعد أن كنت ترى بعينك أصبحت تقاد مع يديك لا تدري ما الذي يقدر الله عز وجل عليك وعلى أحد من أحبابك اذ بالله عز وجل يخبرنا عن شفاء ذلك ودوائه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اذا قالوا هذه الكلمه فقط انا لله نطقوا بها بالسنتهم وتحركت بها قلوبهم وصدقها واقعهم واقعهم لم يكن من فزع بسبب أقدار الله ولم يكن فيه جزع بسبب بلاء من الله وإنما قالوا ذلك وقلوبهم ممتلئة ايمانا ويقينا بأن الله حينما قدر قدر ليبتلي جل وعلا قدر ليختبر سبحانه وتعالى حتى قال نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم عنك ايها المؤمن عجبا عجبا لمن يا رسول الله قال عجبا لامر المؤمن ما العجب فيه قال عجبا لامر المؤمن ان اصابته سراء فشكر كان خيرا له ان كان غنيا امواله بالمليارات وصحته على اتم ما يكون فشكر كان خيرا له وان كان فقيرا عليه من الديون قال صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك الا للمؤمن لا يكون لا يكون المال ولا تكون الصحه ولا تكون سائر انواع النعم حتى النعم لا تكون خيرا للعبد إلا للعبد المؤمن لأن بعض الناس حينما ينعم الله عز وجل عليه بالمال يستخدمه في طاعة الله فانقلبت نعمة الله إلى نقمه من الله عليه وقد والله رأيناهم اي وربي رأيناهم رأينا اناسا كان حالهم فقير لم يؤتوا من المال إلا القليل فبعد مدة رزقهم الله عز وجل مالا فما إن مضت سنوات معدودة مضت هذه السنوات وإذ بنا نرى ذاك الوالد الذي كان أحرص ما يكون على صلاة أهله وإقامة أهله لأدوا صلاتهم في حينها ويحرك أولاده لكي يصلوا في المسجد وكان أحرص ما يكون على حلقات تحفيظ القرآن أحرص ما يكون على ستر نسائه وأهل بيته إذ به ينشغل بماله فينسى أولاده ويترك بناته ويظل سبهللا في هذه الحياة الدنيا لا يطلع على أمر يخصه في بيته ولا يدري عما يجري فيما يحصل لذويه ومن يسأله الله عز وجل عنهم هذا وإن كان في الأصل نعمة إلا إنه انقلب بنقمة بعد مدّة من الزمن ليست باليسيرة لما لأنها جاءت نعمة لم تكن لي واحد من أهل الإيمان وخذ بعد ذلك في مقابله ان الله عز وجل قد يبتلي بعض الناس بانواع من البلاء والضراء فينقلب بعد ان كان ساكنا حليما وادعا لما نظرت عليه المصيبه لم يصبر فتزوره او تسمع كلامه واذ به يقول وما الذي فعلت انا بربي حتى يفعل بي كذا وكذا والله ان فلان اكثر مني معصيه أقول أنا أكثر مني بعد أنا كنت أصلي في المسجد وهو لا يصلي في المسجد أنا كنت أزكي مالي وهو لا يزكي ماله أنا كنت وكنت وهو كان وكان ثم يأخذ يقرن بين فعل ربه سبحانه وتعالى به وبين فعل ربه سبحانه وتعالى بعباده ويحكم على الله جل في علاه بما يفعل سبحانه وتعالى في عباده ولذلك حينما يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ايوا ربي عجب ايوا ربي عجب تاتي النعمه فتكون اجرا وحسنه وتاتي النقمه فتكون اجرا وحسنه واي ذلك الا للمؤمن ولذلك قال الله عز وجل في ايه سوره البقره عن اولئك الصابرين حينما تصيبهم المصيبه وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك وقف قليلا مع كلمه اولئك لان الوصف هنا انما هو من الله جل وعلا احبتي لو ان احدا من الناس من ملوكهم او من كبرائهم اثنى على احد منا قال فلان من اخير الناس وافضلهم وفلان عندي له كذا وكذا وكذا او تكلم عن قبيله من القبائل او فئه من الناس وهو رجل مسموع الكلمه بالله عليكم كيف سناخذ هذه الكلمه التي قيلت عنا وكيف سيتداولها الناس كابرا عن كابر هنا ربكم جل وعلا هو الذي يصف فيقول عن اولئك الصابرين اولئك ما فضلهم يا رب ما حالهم قال لهم عندي ثلاث خصهم الله عز وجل بسبب صبرهم بامور ثلاث انما جعلها لهم دون غيرهم ما هي قال اولئك عليهم صلوات من ربهم فاما الاولى فهي ان يصلي الله عز وجل عليهم في الملأ الاعلى فاذا صبروا كان جزاء هذا الصبر ان ربنا جل وعلا في مجلس يحفه ملائكه الرحمن منهم حملة العرش ومنهم جبرائيل واسرافيل وميكائيل والملائكه المسبحه بحمده جل في علاه فالله يذكر هذا العبد الصابر لما اختبره في امر فبلاه بمصيبه اذ به يصبر عليها قال الله عن جزاء هذا الشكر لما صبر على امر سبحانه وتعالى هو الذي صبره عليه بفضله ومنته ومع ذلك جزاؤه أن الله عز وجل يثني عليه في الملا الاعلى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه عليهم صلوات وليس صلاه واحدة ليس مره واحدة ان يشكرك ربك وليس مره واحدة ان يثني عليك ربك وليس مره واحده اي يمدحك ربك وانما عليهم صلوات من ربهم هذه واحده اما الثانيه هو رحمه فبسبب صبرك في الدنيا اجرك الله عز وجل رحمه نزلها سبحانه وتعالى عليك ورحمة ورحمه الله اذا نزلت على عبد من عباد الله فوالله الذي لا اله الا هو لا يهلك لا في دنيا ولا في اخره لان رحمه الله ان جاءت لعبد انجته في دنيا وانجته في اخراه فلا اله الا الله وبشر الصابرين اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم ماذا يا رب قال واولئك هم المهتدون بالله عليكم اليس نحن في كل صلاه نصليها لربنا بل في كل ركعه نركعها لربنا نقول لله اهدنا الصراط المستقيم ألسنا نسال الله ان يهدينا صراطه جل وعلا في اليوم والليله مرات وكرات بلا تريد الهدايه هي في شيء واحد أن يرى الله عز وجل منك صبرا يرى الله عز وجل منك ثباتا جاءك ايها الشاب من يقول لك دعك من هل وسهوز ودعك من غلغلين وكلش عندهم حرام تعال وين روح تعال الاستراحة فيها ما تشاء وما تحب تعال عندنا مقاطع شق الخاطر وفيها الشيء الغريب اللي ما شفته من قبل وتعالوا فيها وفيها وفيها, وفيها وشباب يراسلون بنات ويجرونها تلك الفتاة الغافلة إلى الرذيلة واخر يأخذ أخاه إلى معصية هو يعلم انها من اعظم ما تغضب الله يحثه على اكل الحرام يحثه على ظلم اليتيم والمسكين وثالث ورابع وخامس فيبدأون يبعدون بسبب عدم صبرهم عن معصيه الله ايها الكرام من اراد الا تستجيب نفسه وان لا يتحرك قلبه الى معصيه ربه فبشيء واحد وبشر الصابرين لأن الله قال في ختامها وهو يتحدث عن الفضل الثالث للصابرين قال سبحانه وتعالى وأولئك هم المهتدون أنزل الله عز وجل عليهم هدايته وإذا تمم الله على العبد أن هداه إلى صراطه المستقيم فقد أتم عليه النعمة في الدنيا فهو على صراط الله وفي الآخرة لن يقف إلا وقد دخل من باب جنة الله ولذلك أيها الكرام والله الذي لا إله إلا هو ما من خير إلا والصبر هو الذي يحث عليه ويؤدي إليه وما من قبيح من قول أو فعل إلا والصبر هو الذي يرد عنه ويحجز النفس دونه فمن أراد أن يعرف الصبر؟ فالصبر تأمل في موطنين تأمله إذا جاءك داعي الشيطان وتامله إذا جاءك داعي الرحمن فإن رأيت في نفسك إذا جاءك داعي الشيطان أنك تستطيع أن تردها عن معصية الله فالصبر عندك ولله الحمد قد ضرب بأركانه وإن جاءك داعي الله فرأيت النفس تدفع بك إلى أن تقوم بواجب الله فعندئذ أبشر فإن الصبر في قلبك قد ملأ اركانه ولذلك أيها الكرام لا نحتاج كثيرا أن نتعرف على فضل الصبر قد سمعنا في ذلك من الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم بل وقبل ذلك من الآيات وأدرك العقلاء بعقولهم قبل تنزل الوحي في جاهلية جهلاء لا يعرف الناس فيها نصا من كتاب الله ولا نصاً عن رسول الله عرفوا فضيلة الصبر ولكننا نحتاج أن نتعرف كيف نجعل هذا الاعتقاد اليقيني في قلوبنا واقعا في حياتنا هذا الذي نحتاج إليه وإلا أيها الكرام إذا كانت الآية السابقة في سورة البقرة وبشر الصابرين ففي آية آل عمران يقول ربنا سبحانه وتعالى والله يحب الصابرين ويقول في ايه الزمر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب انما وهذا الحصر من الله انما من يا رب هؤلاء الذين بكرمك انت الذي تكيل لهم حسناتهم ليس بالعدل وانما الله بجلاله وعظمته وقدسيته وكرمه وخزائله التي لا تغيظ جل وعلا هو الذي يكيل بنفسه سبحانه وتعالى فيقول إنما يوفى الصابرون الله هو الموفي هنا جل وعلا بماذا يا رب؟ قال بغير حساب ليس للصبر حساب إذا كان الصيام وهو واحدة, واحدة من آثار الصبر واحدة من آثار الصبر هؤلاء الصائمون يعطيهم الله عز وجل أجر أجرهم بغير حساب بدون عد فما بالك بمن كان الصبر سجية له وخلقا وطبعا في كل أحواله صبره معه إن جاء طاعه الله ان اذن المعذن فقال الفجر الله أكبر وقال الشيطان له النوم أكبر نم قليلا عليك ليل طويل ارتح ما نمت إلا متأخر ليش تعذب نفسك صل بعد ساعة ليش الحين مع الجماعة فأنت الآن بتصلي الفجر في الوقت في نملك ساعة ثم بعد هذه الساعة قم صلي فيقول آه صح في طف الآن رنة الجوال على أنه سيستيقظ بعد ساعة ثم لا يستيقظ إلا بعد ساعات بعد خروج الوقت هذا أحبتي كالذي لما سمع الأذان أو سمع المنبه للأذان قام كأنه مقروس ان الله هو الذي يقول لك حي على الصلاة لا يقوله أحد من الناس إنما الذي نادى بها رب الناس والذي أمر بها رب الناس هو الذي يقول لك حي على الفلاح عبدي حي على فلاحك حي على خيرك حي على ما يسرك تعال فلما يسمع مناد الله حي يقوم وقفا لا يصبر ولا يتردد ولا يكون النوم مقابل لما يريده الرب جل وعلا نعم لذة النفس في نومه هذا النوم له لذة له طعم ولكن أين هذا من لذة طاعة الله إذا جاء الصفر أيها المبارك لا يقوم العبد لصلاة الفجر لوحده سبحان الله أليس منا في هذا الزمن وأعرف والله من شبابنا في هذا العصر لست أتكلم عن عصر الصحابة ولا عن عصر التابعين ولا عن عصر الأئمة المهديين أتكلم عن عصرنا هذا والله إني أعرف من الشباب من يصلي في الليل ما لا ينقص في كل ليلة عن ساعتين لله عز وجل وهم شباب كما نحن عندهم أشغال كما عندنا أشغال وعندهم ظروف كما عندنا ظروف بل إن بعضهم مريض مريض في داخله بمرض أكثر من عشرين سنة وهو يعاني من هذا المرض والله الذي لا إله إلا هو لا يترك قيام الليل في كل ليلة ساعتين يصلي سبحان الله ما الذي أقامه وما الذي أنام ذاك عن صلاة الفجر هو شيء واحد هذا صبر على طاعة الله سمع الله يقول له إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فصبر على الم مرضه وصبر على قيام ليله وصبر عن نومه طبعا طمعا بما عند الكريم سبحانه وتعالى ولذلك ايها الكرام من تامل ذلك تامل نصوص الصبر علم انه ان لم يصبر نفسه فقد فاته والله الذ الحياه واجمل الحياه واسعد الحياه قال ذاك الحكيم الرباني الفاروق عمر وهو يعبر عن الحياة الدنيا ليس يتحدث عن الآخرة إنما يتحدث عن الحياة كيف يراها وكيف يعيشها قال وجدنا خير عيشنا في الصبر وجدنا ماذا قال وجدنا خير عيشنا في الصبر لماذا لأن الدنيا تتقلب قل لم لا يمكن أن تثبت على نعمة لواحد في طيل حياته لا بد وإن كان عاش مرة لا لابد وأن يعيش بعدها نقمة كنت اتفكر في ذلك مرة من المرات فاتصل علي بعدها بأيام أحد أبناء كبار الأثرياء في بلادنا وكنت أقول ما الذي عند أولئك من النعمة وما الذي يمكن أن يصيبهم من البلاء والنكمه يعني حتى لو جاءه شيء سيجد بماله وجاه ما يصرف ذاك البلاء عنه فسبحان الله اتصل علي هذا الابن وكلمني وقال أريد أن آتي قلت حياك الله فجاء إلي فأخذ يتحدث ومن ضمن حديثه تكلم عن والده فقال إن والدي مصاب بفقرة في ظهره ولا يستطيع أن ينام الليل من أكثر من عشر سنوات لا ينام إلا بكل جهد قلت وما استطاع أن يعالج نفسه قال ما ترك شبرا في الأرض إلا وذهب إليه ذهب إلى أمريكا وإلى ألمانيا وإلى الطب الشعبي والطب اليوناني والطب الهندي والطب الصيني وكل أنواع الطب في العالم ذهب إليها ومع ذلك لم يستطع يجد هذا العلاج قال وهو يتحدث قال إذا جلس على هذا الكرسي لا يكاد أن يستمر ساعة واحدة إلا بعبر ومهدئات لا بد أن يقوم من مكانه ويأخذ بعض الأنواع من العلاج ثم بعد ذلك يستطيع أن يمكث كل نصف ساعة يأخذ نوع من المهدئات ثم يعود مرة ثانية فقلت سبحان الله هذه الدنيا إذا كانت لهذا الغني الثري الكبير لم يستطع يتهن بها فكيف بحال عامة الناس ولذلك لا تظن أنك إذا سلكت طريق المعصية وأفرغت الصبر الذي في نفسك ولم تستطع أن تجعله واقعا في حياتك أن ذلك ستجد معه لذة في الدنيا ورب ما يجدها أحد في هذه البشرية ولو وجدها أحد لوجدها لو محمد صلى الله عليه وسلم الذي تقلب في البلاء ما تقلب كما تعلمون ووجدها أنبياء الله ورسله أليس نبيكم صلى الله عليه وسلم لما أوذي في بعض أمره والحديث في الصحيحين يقول لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر سبحان الله محمد يؤذى وإبراهيم يؤذى وموسى يؤذى وعيسى يؤذى فأين إذن لذة الحياة؟ إنما هي بالصبر ولذلك قال عمر وجدنا خير عيشنا بماذا؟ قال بالصبر لماذا؟ لأن الحياة حينما تتقلب والصبر موجود كل تقلبات الحياة مع الصبر تكون لذيذة إذا تجرعتها وأنت مؤمن بالله وربي تنقلب شهداً وعسلاً في نفسك دعني أحكي لك هذه الحكايه وقد وقفت عليها بنفسي كان عندي خاله رحمه الله رحمه واسعه وانا اقص هذه الحادثه لعلها ان تكسب هي رحمه الله حسنات من العبره التي جاءت فيها قد دخلت عليها مره وكنت في سن صغيره واراها كلما دخلت تبتسم وتضحك وحديثها من اجمل الحديث وألطفه فمره وانا عندها جاءت ابنه صغيره لها وهي تجر كيسه كبيره جدا يعني ان كنتم تعرفون الاكياس هذه حقة التموينات يمكن باربعه اضعافها فتجرها جرا هذه الصغيره ما تستطيع ان تحملها فجاءت بها الى جدتها فوضعتها عندها فالخاله فتحت الكيس واخذت تخرج ادويه واحد ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس واخذت كأس ماء وبدات تفتح من هذه وتجرع الحبه هذه ثم الثانيه فانا قلت يا خاله الكيس هذه ايش اللي فيها قالت يا وليدي هذه كلها ادويه قلت سبحان الله فاخذت الكيس انظر فيه وإذ به أحبتي بنظر العين هكذا تقول من أربعين إلى خمسين دواء فقلت هذه ايش دي كلها؟ قالت يا ولدي الله أكبر يعني أنا في السبعين من عمري وإيش اللي يمكن ما فيني هذا للكبد وهذا للطحال وهذا للمرارة وهذا للسكر وهذا للضغط وهذا للظهر وهذا مدري ايش وهذا والله أكثرها ترى يا ولدي ما أدري وشي لكن الدكتور قال لي كولي هذا فحط لي لستة والعيال يجيبونها لي كل ما بين واخذها وابدا اتجرع هذه هذه الادويه قلت يا خاله وانت فيك كل هالعلل وهالدنيا هذه كلها فيك قالت ابشرك الحمد لله ابشرك الحمد لله والله يا ولادي اني بنعمه اني بخير اني بفضل ما يكفي يا ولادي إني الى الان وانا اذكر الله عز وجل واقول الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله يا ولادي ما يكفي اني اذا جت اصلي اقدر اقوم واخذ الماء وتوضا واستذن ربي وركع يا وليدي ما يكفي اني اذا بغيت اصوم لله صمت له من الفجر الى المغرب اقدر اصوم ما حد يمنعني يا وليدي يا وليدي يا وليدي والله يا احبتي حضرت من دروس اهل العلم ومن محاضرات اهل الفضل اكثر من ثلاثين سنه والذي نفسي بيده ما تعلم درسي حياتي كما تعلمتها من هذه العجوز سبحان الله لا إله إلا الله الواحد منا إذا جاء أدنى شيء أو أصيب بأدنى مرض أو كلا أدنى عله جاءت الدنيا وانقلبت على عقبها هذه أعرفها من سنوات وأزورها ما شعرت بمرضها شوف ما شعرت بمرضها إلا لما جاءت هذه الحادث ابتسامتها والله طرف الشفتين تكاد تصل إلى أذنين الكلام كما ذكرت لك من أجمل وألطف ما يكون حادثة وراء حادثة وقصة وراء قصة وسالفة وراء سالفة فما تدري إلا إذا جاء ما يخبرك وبعضنا لما يصاب ببعض الألم وبعض الضراء لا يأتيه أحد ولا يبقى صديق ولا قريب إلا ويعلم عن مرضه وعن حاله ولذلك كان من تعليم السلف لنا في مسألة الصبر قالوا إن أصابك الله ببلاء فجمال الصبر الصبر الجميل الصبر الجميل هذا قالوا فجمال الصبر ألا تحكيه إلى أحد عليس الله عز وجل قال على لسان يعقوب فصبر جميل والله المستعان وقال الله عز وجل في الآية الأخرى فاصبر صبرا جميلا الصبر الجميل هو الذي ليس معه شكوى يكون في داخلك فيك من البلاء وفيك من اللأواء ما الله به عليم ومن يراك يظن أنك أسعد الناس وأنك قد خلوت من كل منغص، هذا هو شيء من الصبر أيها الكرام أيها الأحباب كنا مرة في خارج هذه البلاد وكان هناك حوار بين المسلمين وغيرهم فكان علماء الإسلام يتحدثون عن الإسلام وعن فضله وعن جماله وعن بهائه وعن حسن اوامره وعن نهيه عما يشين فبعد مده قامت امراه قسيسه نصرانيه في ايطاليا قامت فقالت واسمع لعبارتها قالت انا اتعجب منكم يا معاشر المسلمين ولما العجب قالت لانكم تنسون أجمل ما في دينكم ما هو هذا أجمل ما في ديننا قالت أجمل ما في دينكم شيء يسمى الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالقضاء والقدر وهو ركن من أركان الإيمان عندنا ولكننا نحفظه بألسنتنا ونادرا ما يكون له واقع في حياتنا قالت هي قالت والله لو كان الايمان بالقضاء والقدر كذباً لكان هو من الكذب الجميل لأنه لا يستطيع أحد في هذه الحياة أن يعيش إلا وهو يمني نفسه بالأمان فإن منى نفسه بشيء في الدنيا هنا أو منى نفسه بشيء بعد الموت عاش سعيداً تتكلم عن السعادة في الدنيا عاش سعيداً وإن لم يستطع أن يجد الأمنية هذه، فإنه ولا بد أن يعيش في حياته نكدا. فيلتفت أهل العلم على بعضهم يقولون: عرفت من من ديننا ما لم يعرفه كثير من الناس. محاضرة الأسبوع, الاسبوع أحبتنا الكرام. لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ دكتور عصام ابن صالح العويد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بعنوان وبشر الصابرين حيث تحدث الشيخ في بداية محاضرته عن منزلة الصبر ومواضع ذكره في القرآن الكريم ثم بيّن منهم الصابرون وما صفاتهم وما الفضل والأجر المترتب على الصبر وبعد احبتنا الكرام يواصل الشيخ عصام العويد محاضرته ببيان كيفية الصبر في حياتنا فيقول فضيلته أيها الكرام أيها الأحبة إننا بحاجة أن نعرف أن هذا الصبر هو من ديننا كما قال علي رضي الله عنه قال الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فمن لا صبر له لا إيمان لا إيمان له تعال معي قليلاً لننظر كيف يكون هذا الصبر في حياتنا الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد هل نحن نطبق هذا الصبر في حياتنا؟ أريد أن أخذ بعض المظاهر حتى ننظر في الحياة ونعرف كيف نطبق الصبر أيها الأحبة الله عز وجل أمرنا بأوامر في كتابه ومن أعظم أنواع الصبر الصبر على طاعة, طاعة الله هذا النوع الأول والثاني الصبر على صبر على أقدار الله والثالث الصبر عن معاصي الله عندنا ثلاثة أنواع من الصبر صبر على طاعة الله وهو أعظمها وصبر عن معصية الله وهو الثانية والثالث صبر على أقدار الله هذه الثلاث تعالوا نختبر أنفسنا الآن فيما يتعلق بكيف نحن في واقع حياتنا هل نستعملها او لا صبر على طاعه الله الله عز وجل امرنا في محكم التنزيل باوامر سنأخذ بعضا منها وننظر هل نحن نمتثلها او صعبه علينا شوي فالله سبحانه وتعالى يقول خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين أليس كذلك في الايه الاخرى يقول سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذه ثانيه بنفس معنى الاولى في ثالثه يقول الله عز وجل فاصبر صبرا جميلا والايات في هذا المعنى كثيره الولد يلعب في البيت جاء لهم كورة وقعدوا يطقطقون فيها شوي فجأة واحد منهم تحمس وشاهد الكوره ومباشره على الثرية حقه البيت توق شاريها بخمسمائة ريال بستمائة ريال أو مزهريه شاريها بكذا وكذا أو أذى شاريه بذيك القيمة فجأة وإذا هل خمسمائة وغيرها أو أكثر أو أقل راحت عليك ما الذي ستعمله هنا؟ وما الذي سيكون من واقع امر الله عز وجل لنا بالصبر في مثل هذا في مثل هذا الموقف السياره توك شاريها جديده ندخلها من داخل البيت على ما حد يجيها يخربها عليك قام الولد الصغير توك شاريلها سياره ابو خمسه ريال هذه فما لقى مكان يلعب فيها الا وين على البدي حق السياره فاخذها السيارة جديده وملمعه ونظيفه تصلح للسياره الصغيره يمشي عليها فاخذ السياره الصغيره وقاعد يلعب فرايح جاي رايح جاي جيت انت للسياره تبغى تركبها بعد صلاه العصر واثرها صغير ما خلى فيها شبر لافن على السياره لف راحت راح البدي والبويه والسياره الجديده بخمسين سبعين ألف الف ريال ايش بتسوي بالله عليك بتقول فاصبر صبرا جميلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ستعفو عن صغيرك هذا أم ستعلق مع رجلين الصغيرات هذا المسكين إيش اللي سيجري هنا هنا أخي تطبيق آيات الصبر هنا تطبيق آيات الصبر خرجت من البيت نخرج إلى الشارع أحبتي من الذي الآن يجعل كثير من الشباب يمشون في شوارعنا والله كمشي المجانين يعني صدق من وصف بعض المدن عندنا بأنها مدينة للراليات لسباق السيارات في عز المطر والأرض مبلولة والشاب ما زال يمشي فوق 140 كيلو متر في الساعة وأنت تمشي بسيارتك يعني لا تتخيل هل أنت تعيش الحياة أو تعيش خيال من كثرة ما يلعب هؤلاء الشباب بالسيارات بين أيدي الناس من كبار السن ومن السائقين ومن الذين قد لا يعرفون القيادة إلا لتوهم ثم بعد ذلك تقول له وش اللي معجلك؟ الجر وش اللي خليك تسرع هالسرعة هذه في وسط مدن الناس الا استتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من رفع حديدة على أخيه شوف من رفع حديدة على أخيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنته الملائكة حتى يدعها حتى يضع هذه الحديده والحديث صحيح طيب من مشى بهذه الحديده السياره في وسط شوارع مليئه بالناس بالله عليكم ايها اعظم من رفع حديده على اخيه هكذا لم يضرب بها وانما رفعها فقط او من يمشي داخل شوارع المدن 130 و140 و150 ايهما اشد خطرا ها اسالكم ايهما الحديده المرفوعه أو السيارة التي تنطلق كالرصاصه في وسط المدن هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه لعنة الله ولعنه هو صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الآخر في سنن أبي داود لما مد رجل سيفه من جهة الحد من دون غمد مده إلى رجل آخر في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال من فعل ذلك فعليه لعنة الله من فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ومع هذا كله مع هذا الوعيد الشديد منه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ترى ما ترى بماذا؟ بقلة الصبر كم سيفرق ما بين إذا مشى بسرعة اعتيادية وبينما إذا أسرع في سيارته كم الفارق في الزمن ما بين وصوله في الحالة الأولى ووصوله في الحالة الثانية؟ كم؟ خمس دقائق؟ عشر دقائق والله يا شباب ما تفرق عن هذا شوف تمشي وتلعن من أول ما تركب إلى ما تنزل من سيارتك وأنت ملعون وبين خمسة وعشر دقائق فقط جرك الشيطان هنا أن تسرع وأن تعرض الناس للخطر بسبب قلة الصبر فقط قلة الصبر الآن أيها الأحبة وأنتم ترون الحوادث يمنة ويسرح في السيارات في مضاربات الناس ما الذي يجعل الناس سريع الانفعال يوقف الواحد يمين ثم يأتي الآخر خلفه على اليمين ايضا كذلك ثم اللي في الخلف يزعج في المنبه ليش هذا يقفل عليه الطريق يصر اللي في الأمام ما يتحرك يقرب منه شوي يقرب ينزلون ثم لا قدر الله حصل إما ضرب وقتل وإما حصل جرح وإلا سجن وإلا ما سبب ذلك كله سببه شيء واحد قلة الصبر. قلة الصبر ومن أراد أن يرى ذلك أيها الاحبه بعينه فليذهب فقط إلى زيارة أجنحة المساجين إما بجريمة قتل أو بقطع عضو أو ما شابه ذلك كلهم باتفاق كلمتهم يقولون إنما كانت نزغ من الشيطان فاستعجلنا ولو أمكننا لما فعلنا يا كرام يا أحبتي سلمكم الله هذا الصبر يحتاج إلى تعلم ونبيكم صلى الله عليه وسلم كما سقال ومن يتصبر يصبره الله علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتصبر أريد أنا وإياكم أن نأخذ نماذج على الصبر على طاعة الله كيف نعود أنفسنا أن نصبر على طاعة الله ساخذ نموذج في الصبر على على طاعة الله في النفقة والصدقة في سبيل الله على الأرملة على المسكين على الفقير على أهلنا وإخواننا في سوريا على أهلنا وإخواننا في كل مكان لماذا بعض الناس لما ينفق ينفق الألف ريال والآلفين والمائة والكثير بلا تردد واخر لما يريد أن ينفق من ماله يتردد لا يستطيع يقدم مرة ويؤخر مرات. ما الذي جعل الأول يقدم والثاني يحجم إنما هو الصبر الأول عنده مبلغ من المال عنده مثلاً ماله مئة ألف ريال فقرر أن يتصدق بعشرة آلاف ريال لما حسب عشر من مئة قال الحمد لله أدفعها لله عز والله عز وجل يخلف آخر عنده مئة ألف ريال ويريد أن يتصدق بمئة ريال لم يتصدق بها لماذا لأن الصبر هنا لم يكن قد ملأ قلبه كيف يتعود على الصبر؟ يا اخوان جزء من الصبر أنك تغمض كيف تغمض؟ يعني إذا جاءك داعي الرحمن ليحثك على فعل خير فلا تفكر بعدها كثيرا جاءك واحد وقال لك يا أخوي والله أنا كذا وكذا وتأكت من حالته أنك بالفعل أسرة مريضة أو فقيرة أو أرملة أو يتيم تأكت فسيأتيك الداعي مباشرة الداعي هنا في نفسك أن تصدق أخي هذه مسكينة وأنت اغناك الله تصدق أول ما يأتيك هذا الداعي مباشرة بادر بادر بالاستجابة لهذا الداعي قبل أن يأتيك الداعي الذي يؤخره إن بادرت والسابقون السابقون سارعوا إلى مغفرة إن بادرت ذهب عنك داعي الشيطان إن لم تبادر تعيش الصراع واحد من الإخوة اعرفه اسمه محمد شاب يعني عنده تقصير في أشياء كثيرة لكن عود نفسه صابرها في البداية ثم عود نفسه في النهاية عود النفس أنه لا يرى هؤلاء المساكين الذين يكنسون الشوارع البلدية لا يراهم إلا ولابد أن يتصدق عليهم بريال أو ريالين هكذا جعل نفسه عادة لا بد إذا وقف عند الإشارة وفي واحد منهم مع ريالات في السيارة أخرج مباشرة وناداه محمد يقول له مسلم يقول مسلم يعطيه ريال يقول مسلم قال لا من مسلم يعطيه ريال عسس يحبب في الإسلام الآن له على هذه الحال أكثر من أربع سنوات وفتح الله عليه من أبواب الخير والرزق شيء لا يوصف جاء راتبين بدل راتب واحد ولما أراد أن يتزوج هذا الشاب سبحان الله ذهب إلى عائلة كبيرة فاضلة جدا كنا نتوقع الا يقبل به لأشياء كثيرة لأن هذا الشاب أيضا مريض يعني هو في نفسه عنده مرض مزمن والله يا حبيبتي ما مضى اسبوعان الا ويتصل والدها عليه محمد سلام عليكم السلام ترانا والله شارينك والله حييك وبركها من ساعه متى متى نكتب الكتاب فلما جاءني الخبر والله ما جاء في خاطري الا صدقته على اولئك المساكين كيف فتح الله عز وجل عليه في الخير فإذا جاءك الداعي أخي في أي فضيلة بادر إليها ولا تتردد هذا من ومن يتصبر ايش يصبره الله يبادر إليها بعض الناس من سنوات يصومون الاثنين والخميس بلا انقطاع في صيف أو شتاء وبعض الإخوة إذا صام يوما يوما واحدا تقطعت مصرين بطنه ما يستطيع أن يصوم إذا جاء الظهر راح ينام يرتاح وإذا جاء العصر تقلب وذهب وجاء واذا واذا واذا ما السبب اخي السبب شيء واحد حبيبي ايوا ربي السبب شيء واحد هذا الصبر وعود نفسه فاصبح الصيام عليه عادي وسهل جدا كما قال ابو بكر الخير عاده الخير ايش فيه عاده والشر لجاجه عود نفسك صبرها ادفعها الستم تلحظون يا كرام أن بعض من يتعود اذا اذن المؤذن أن يقوم لصلاته يقوم بشكل معتاد بدون كلفه وبعض الذين لا يقومون إلا مع إقامة الصلاة إذا سمع الإقامة قد قامت الصلاة قد قام قام توضى دور الثوب دور كذا وركض, وركض وركض وركض ويا الله يلحق بالثالثة الفرق بين الأول والفرق بين الثاني فقط ومن يتصبر في البداية صبر نفسه عودها الخير عندنا بعض العامة لا يمكن ابدا أن يصلي العشاء الا ويصلي بعدها ركعتين شفعا ثم الوتر لا يمكن ابدا حتى لو كان سيقوم الليل اقتداءا بابي بكر رضي الله عنه وارضاه يقول ليش قال اخشى ان تفوتني فيصبر نفسه ولو كان عنده ما عنده ابدا مطلقا لا يمكن ان يخرج من صلاه العشاء من المسجد الا وقد صلى الثلاث ركعات كامله ينتهي ان استطاع ان يقوم الليل قامه لم يستطع لم يفوت وتره في تلك الليلة هذا تعويد ومن يتصبر يصبره, يصبره يصبره الله هذا بالنسبة لماذا أيها الأحبة الصبر على طاعة الله ما طريقتها؟ بادر القرآن تجلس بعد صلاة المغرب تريد أن تقرأ القرآن يجيك الجوال ورسائل وأشغال وارتباطات تريد أن تنتهي من هذا خذ المصحف لا تنظر إلى الجوال افتح واقرا لمدة ربع ساعة وبعدين تفطن لأشغال الدنيا وما الذي عندك من الارتباطات لكن هنا ومن يتصبر يصبره, يصبره الله النوع الثاني الصبر عن معصية الله وهذا أخطر أنواع الصبر في هذا الزمن لأن المعاصي كثيرة جدا ولذلك سبحان الله أكثر ما أرى في هذا الزمن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان أكثر الشباب مشكلتهم في الخطوة الأولى ما يصبر عنها يقول لها الشيطان في النظر المحرمة ماذا يقول له يقول له قاعد يفتش على الانترنت وجاء رابط أو صورة والله إنها شوي أو جاء بريد في جهة الآن الإيميل ويريد أن يفتح يقول له الشيطان يا فلان يعني قاعد تعقد نفسك يعني هي الدعوة بس لا تشوف كثير شوف الرابط هذا وش فيه الصورة هذه وش اللي وراها يقول لأول مرة لا لا لا أعوذي بالله من الشيطان الرجيم كذا ثم يتيج الشيطان ثانية وثالثة فلا يستطيع أن يصبر فينجر إلى الخطوة الثانية الأولى تجاوزها الثانية من الثانية أسهل أن ينتقل للثالثة ومن الثالثة أسهل أن ينتقل إلى الرابع حتى يقع في البلاء العظيم والله احبتي أحبتي يتصل بنا اناس يبكون بكاء مر يريد الواحد منهم أن يخرج من بلاء النظرة المحرمة وبعضهم متزوج وبعضهن متزوجات ويبقون بكاء مرّا يريدون أن ينتهوا عن النظرها المحرمة هذه ويقول ما استطعت والسبب صبر صبر الأول هذا الصبر الأول عن معصية الله وللثاني هذا علاج ولكن والله إن العلاج الأول كان أسهل وأيسر لو كنا أخذنا بدواء الله عز وجل لا تتبعوا, لا تتبعوا خطوات الشيطان اما الثالث فهو الصبر على اقدار الله المؤلمه وهذا صبر معتاد لا بد منه انت بين خيارين اما ان تصبر واما ان, أن تجزع ان لم تصبر ماذا سيجري بعد ذلك المصيبه باقيه والحسنه قد ذهبت فحصلت مصيبتان لا مصيبه واحده بعض الامهات العاقلات توفي ولدها فكان الزوج قلق جداً على أمه على أم الطفل هذا كانت تحبه حباً شديداً جداً فجاء الزوج وهو وجل فجلس عندها يسكنها يعني يقرأ عليها آيات الصبر يحاول أن يخفف عنها ثم قال لها يا فلانة ولدك يطلبك الحلم وهو لعله في الآخرة خيرا لك من الدنيا فاحتسي به عند الله واياك ان تدزعي فدمعت عينها وقالت لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها قال لها يكفي هذا لا تقولي اكثر فالتفتت عليه وقالت قالت وهل تظن ان فجيعتي بابني ان فجيعتي بابني اقل من ان اصبر عليها واحتسب اجرها عند الله كيف اجمع على نفسي فقد فلذه كبدي ما اعيني ثم بعد ذلك تذهب مصيبته واجر مصيبته لا والله ما تجتمعان علي اني احتسبتها عند ربي اني احتسبتها عند ربي شوف العقل الادراك مصيبة وقعت وانتهت فإما أن تصبر فيكون لك أجرها وخلفها من الله وإما أن تجزع وتسخط فيذهب أجرها ويبقى ألمها وهذا في كل أحوال الدنيا بلا استثناء أبدا بلا استثناء للمسلم للكافر للغني للفقير للكبير للصغير لكل أحد ولذلك كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على فضيلة الصبر وأخذ الصبر كاملاً وأجره بدون أن نفقد شيئاً منه في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة وهي تبكي على صغيرها فقالت اتق الله واصبري كان قد جزعت وصدر منها صوت اتق الله واصبري فقالت إليك عني إنك لم تصب مصيبتي شوف الخطأ إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي والقضية أني أصبت أو لم أصب القضية حافظي على أجر هذه المصيبة فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم اخبروها أنه هو قال الراوي فأصابها كالموت أي أصابها لما علمت أنه صلى الله عليه وسلم أعظم من مصيبتها بولدها كادت أن تموت من فزع ما وقع بها ثم تبعته ولم تجد على بابه بوابه فدخلت اليه قالت يا رسول الله اني لم اشعر بك لم اعلم انه انت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه الاولى انما الصبر عند الصدمه الاولى اول ما يحصل حادث السياره حبيبي حادث حادث سياره وحادث كبير ومؤلم مباشره مباشرة إن أردت الاجر كله مباشرة لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها مباشرة علمت بالمرض في نفسك مباشرة لا تتأخر إنا لله وإنا إليه راجعون كل ما حدث شيء في حبيب في قريب في مال في بعيد كل ما حصل شيء في نفسك في أهلك في قريب لك في المسلمين عامة أول ما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون أسأل الله عز وجل بأسماه الحسنى وصفاته العلى اللهم ربنا يا كريم يا حي يا قيوم أفرغ على قلوبنا صبرا اللهم أفرغ على قلوبنا صبرا اللهم أفرغ على قلوبنا صبرا اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا نسألك بكرمك وبجودك يا عظيم يا حليم يا منان يا ذا العطاء والإحسان اللهم ربنا لا إله إلا أنت نسألك أن تجعلنا جميعا من الصابرين اللهم ارزقنا صبرا يملأ قلوبنا اللهم اجعلنا من الصابرين على طاعتك والصابرين عن معصيتك والصابرين على أقدارك اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا واجعلنا من الأئمة المتقين يا رب العالمين اللهم إلهنا ومولانا وخالقنا يا كريم يا منان يا عظيم يا حليم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تفتح أبواب السماء ببركة من عندك اللهم صب علينا وعلى احبتي هؤلاء وعلى من يشاهدنا ويستمع إلينا صب علينا جميعا صغارا وكبارا رجالا ونساء اللهم صب علينا بركاتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم افتح لنا ابواب الخير واغلق دوننا ابواب الشر اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم من كان منا طائعا فزده طاعه ومن كان منا عاصيا فثبته على هداك ورزقه توبة ناصحة لك يا ذا الجلال والاكرام اللهم من كان منا مريضا فعافه وشافه ومن كان منا مديونا فقض دينه اللهم من كان منا مغموما أو مهموما اللهم فازل همه وغمه يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان وبشر الصابرين ألقاها فضيلة الشيخ دكتور عصام بن صالح العويد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ضمن سلسلة محاضرات وبشر التي نظمها مكتب الدعوة والإرشاد بالرياض والتي وقيمت في جامع العمري بحي العزيزية وقف الشيخ في بداية محاضرته مع منزلة الصبر ومواضع ذكره في القرآن الكريم ثم بيّن من هم الصابرون وما صفاتهم وما الفضل والأجر المترتب على الصبر كما عرض كيفية الصبر في حياتنا مع بيان مظاهره وفي الختام بيّن الشيخ عصام العويد كيف نعوّد أنفسنا على الصبر بأنواعه ختاما نشكركم على حسن استماعكم كما نشكر الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه المحاضرة